سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك كتاب لا ريب فيه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 اولئیک علا هدى من ربهم وأولئیک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ والا کنویم والا سمیم والا اب سوریم غش و دین و مین سمیہ کنو امن بلیہ مل اخر و مہم بنی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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى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 سم بخ من لا لون او کیا سع بین فِيهِ تبرق یالون صبح فی ادنی سوائق حضر مِنَ و اللہ تم بل کے فرین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 كَُّ مَا رُزِقُ مِنهَا مِن تَمَرَةِ الرِزقَن قَنوا هذا الذي رُزقنَ مِ قَبلْ وَتُ بِه متَشَابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَزوَاجُ مُطَحَّرَةُ وَهُم فِيهَا خَالدُون.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 قالُوا أَتَجعَلُ فِيهَا مَيْ يُفسِد فِيهَا وَيَسْفكُ الدِّمَا أَونَحْننُ سَبِّحُ بحَمْدكَ وَنُقدَِّسُ لك قَالَ إِي عَلَمُ مَا ل تَعلمُون وَعََّمَ آدَمَ الأسْمَ أَكُلهَا ثَُّا رَضَهُ مععَلَ المَلائِكَ هؤلاء إن كنتم سعدین قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ان چلا العليم الحكيم پال ام فل امب پال ال اپو ل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 اولائك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واوفوا بعهدي اوف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 وَإَِّه لَكَبَةٌ إِللاا عَ الْخاجِعين هلَّذينَ يَظُّونَ أََّهُم مُ ل قَُِّهِمْ وَأََّهُم إلَيهِ راجعون بنی اسرونتی انام تو علیم ونی فقبل تو کمال لال مین و تجینفس نفسین شع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 وَفيِيذَ لِكُم بَل أُِّ الرَبِّكُمْ عظِيم وَإِذْ فَرَقُناَا بِكُمُ الْ البَحرَ فَأَن جَينَاكُمْ وَأَغرَقُنَا آلَ فِيعَونَ وَأَتُم تَنظرُون وَإِذ وَعددنَا مُسَأَر بَعينَ لَلَةً ثُ التَّخَذْتُمُ الععجِلَ مِ بعدعِْ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 وَبِْوَالدَيْنِ إحسَانَ وَذِلقُرربَ وَْتَامَا وَمَسكينِ وَقُ لَّ صِحُسْنَ وَقُولَّا صِحسْنَ وَأَقيِيمُ الصَّلاةَ وَآتُ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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَإ يَأتُكُم أُسَاراتُ فَدُهُم وَهُو مُحَرَّمُ النعَلَكُمْ إخْرَاجُهُم أَفَتُ مُِونَ بِبَعْض الكِتابابِ وَتَكفُرُونَ ببعض؟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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُنَّا مَا جَاءَكُم رَّسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلَّعَ نَوْمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 فَلَعْنَتَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مِنْ, يشاء من عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكفُرونَ بِماَا وَرا أَهُ وَهُو الحَققُ مُصَدّقَ لِماَا مَعَهُمْ قُلْفَلِمَ تَقُتُلونَ أَمبيا اللهَّهِ مِ قَبْنُ إِ كُتُم مُؤْمِنين وَلَ قَدِجَ أَكُم مُ سَابِبَّنَاتِ ثُمَّ تخَذْتُمُ العِجِلَ مِ بَعْدِ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 قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من الناس الموت ان كنتم صادقين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 وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَهُمْ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 ولاخرحمتی میش و سخمین اچھین اون سی بین مِنْهَا او م ألم تعلم أن الله على كُلِّ شيء قدير ألم تعلم أن الله لَهُ ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وَدَّكَثيرُ مِن أَهْلِكِتابابِ لَْ يَرُُّونَكُم مِم بَعْدِئمانانكُم كُمفَّارَاب لَْ يَرُُّونَكُم مِم بَعدئمانانكُم كُفَّارًا حَسَدَم مِنعَيدِ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 وَقَالَةِ يَهُودُ لَسَةٍ نصَارَ عَ شَيْ وَقَالَةٍ النَّصَارَ لَسَةِ يَهُودُ على شَيْء وَهُمْ يََتْلُونَ الكِتاب كَذَلِكَ قَالَ الذيينَ لَا يَعلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ.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 إن الله واسع عليم وقانوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض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 تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ قَوْمِي يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 وَالرِّزْقُ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَمَتَّعُوهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرُّوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ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 رَبنَا وَبَعث فيِيهِم رَسُولم مِنهُم يَتْلُ عَلَيهِم آياتِكَ وَُعَّمُم يَتْنُوا عَلَهم آياتِكَ وَيُعَِّمُهُمكِتابابَ وَالحكْمَةَ وَيزَكِيم إنِكَ أنت العزيز الحكيم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 وسا بھی ہے کب یس کمدین فل چمو چل و تم مسلم امک تم شہد اِز در حَضَرَ کل مؤ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 ونؤمن بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وما انزل الى ابراهيم واسماعيل ويسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى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 فَسَيَكْ فيِيكَهُم الله وَهُو السَّمععَليم صِبَغَةَ الله وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ اللهَّ صِبَغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وَلّ وَوجَهكَ شَقْرًا مَسْجدِدٍ الحَرامِ وَحيَيثُ مَا كُُم فَوّوجُهَكُمْ شَطرَ وَإِ الذي نَأُوتُ الكِتابابَ ل يَعلَونَ أَهُ الحَقّ مِرَبِّهِم وَمَ اللهَّهُ بِغافِ مِ عََّا وَل إنْ أَتَتَ الذي نَأُوتُ الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةِ مَا تَبع قِبلَتَك وَماَا أَنْ تَ بِتَابِع قِبِلَتَهُم وَماَا بَعْضُوم بتَابِع قِبِلَ بعض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 لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا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 أَلاَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ فُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ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 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 فَمَنَعُ فِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَالْتِبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِعَ تَأْبَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فمَن شَهِدَ مِكُم الشَّهرَ فَيَصُم وَمَنْ كانَ مريضًا أَو على سَفرَرٍ فَعِدةُم مِن أَيا مِن أخَر يريد اللهَّهُ بكُميُسْرَ وَل يريد بِكُم لص وَلتُكمِل العدةَ وَلتُكَبِّر اللهَّه على مَا هَدكُمْ وَلاعلكُم تَشكُون.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 وَكُلُوا وَشرَبُوا حتىا يتَبَينَ لَكُم الخَيطُ الأبيض مِنَ الخَيطِ الأسودِ مِنَ الفَجرثُة مُ الصَّامَ إلى الليل وَلا تُباشِروهَّ وَآنتُ معكِفُون فيِي المساجِد تلكَ حدود اللهَّه فَلاَا تَقرْرَبُهَا قالَل لِكَ يُوبَجِّنوا اللهَّهُ آياتاتِهِ للِنَّاسِعََّهُم يَاتَّقُون وَلَا تَأكُلوا أَمولَكُم بَينَكُم بِالْبَاطنِ وَتُدُلُوبِهَا إلىلَى الحُكامِ للتَأكُلوا فَيقَ للتَأكُلوا فَرقَم مِن أَمْوَال النَّاسِ بِإِثمِ وَأَنتُمْ تَلَمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ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 فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فِي ظلل مِنَ الغمام والملائكة وَقُضِيَ الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ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 على إ نَصْرَ اللهَّهِ قَريب يسْألونَكَمَا ذا يُ فِقُون قُلْمأَم فَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَلِوالدَيْنِ وَالْأَقرَبينَ وَْيتَمَا وَالْمَسكينِ وَبِنِ السَّبيل وَماَا تَفلُ مِن خَيْرِم فَإِن اللهَّ بِي عليم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 وَلَهُ مِثلُ الذي عَيهَِّ بِالمَعْروفِ وَلِّجَالِ عَلَيهِ َّدَرَجَ وَلَّ عَزيزٌ حَكيِيم الطَّلَاقُ مَرَتَان فَإمْسَكُم بِمعرُوفٍ أَ تَسْرح بإحْسَان.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 فَإذاَا أَمِنتُم فَذكُر الله كَمَا عَمَكُم مَا لَم تَكُ تَعلمون والَّذينَ يتَوفَّونَ مِكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ وَصَةَ لِأَزْوَاجَِّ تَعَنْ إلَى الحَوِ غَيْرَ إخْراج وَإِنْ خَرَجنَ فَلاَا جُناحَ عَلَيكُم فيما فعلنا فِي مَا فَعَنَ فِي أَفُسَّ مِن مَعْرُوف وَلَّ عَزيزٌ حَكيم وَلِمُطَقاتِ مَتَعُ بِالمَعْرُ فِيحقَقّ على المُتَّقين كَذَانكَ يُبَين اللههُ لَكُمْ آياتات عَكُم تَعقِنُون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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن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 واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فِي كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نوى ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ذانيكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا وادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوا واشهدوا اذا تبايعتم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 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين